وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ انْكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 وَمِمَّن تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَرْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 Sama jesteśmy w stanie znaleźć się w tej sprawie. Widzimy, że w tej nie ma żadnych يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات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 أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَّا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر.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 ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 أو يلبسكم شيع و يذيق بعضكم بسبع أُنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر.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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِيلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْضَالِّينَ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 وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 وَنُوحًا هذينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَصُولِيمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحِيَّةَ وَعِيسَى وَإِلْلِيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ كُتَّادِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إنه إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقوا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسْبُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُ اللَّهَ عَدْوَانٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 آية لا بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 وَلِتَصْرِخَ إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَكْتَرِفُوا مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ أفغير اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق وإن الشياطين لا ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن eje, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن hu أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد فِي السَّمَاءِ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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم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 إيَشَى يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْضِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخْرَىٰ إِنَّمَا تُعْدُونَ لَآتِي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما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 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّ مَأْ مِنْ أُنْثَيَيْنِ أَمْ مَا عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 قل لا اجِد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر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 قمن من شيء كذالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء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 أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يصدفون هل